ما كان حديثا يُفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون عافية في أبدان أمن في أوطان غذاء وكساع ماء وهواء سماء وضياء اشترشنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا فكر والفكر وشكر في سمعك في بصرك في أهلك في نفسك في ذكائك في عقلك في كل جارحة من جوارك كان حديثي يفترى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه سلام الله عليكم ورحمةه وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر هذه الصور أكثرها يردع بالقسم لأنها تخاطب المشركين في الغالب وهم ليس عليهم إيمان ولا تصديق فالله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه وليس لخلقه إلا يقسم به وحده لا إله إلا هو والآن يقسم الله ويحلف بالفجر فهو خلق من خلق الله بديع في بهائه جميل في سنائه عظيم في ضيائه فالله يخاطب الناس بما يعرفون فيقسم قسما بالفجر الذي يأتي بعد الليل والذي يشرك على العالم والذي يدلف على الكون يقول قسما بالفجر وهو خلق من خلق الله عز وجل فعرفنا كيف يأتي الفجر والفجر فيه وقفات أولها جماله فلا أجمل منه إذا أتى على العالم فسبحان من أبدعه وصوره حتى أتى بهذا الجمال الثاني يقول بعض العلماء وقت أهل الجنة في الجنة مثل وقت الفجر لا ليل ولا نهار قبل أن تطلع الشمس الثالث إذا رأيت الفجر فتذكر دائما أن بعد كل مصيبة سلوة وبعد كل عسر يسر وبعد كل شدة فرج مثلما أن الليل بعده فجر فكلما أتاك مرض فتذكر بالفجر أنه سوف يأتي اليسر والسهولة والعافية أو أتاك فقر بعده غناء أو أتاك بلاء بعده عافية أو أتتك شدة بعدها فرج بإذن الواحد الأحد قال سبحانه ليال عشر يعني أكسم قسما بالليال العشر والصحيح من أقوال أهل العلم أنها العشر الليالي من عشر ذي الحجة وهي العشر الفاضلة التي وصفها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عند مسلم وابن عباس ما أيام العمل فيها بأفضل أو كما قال صلى الله عليه وسلم من عشر ذي الحجة حتى قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع منها بشيء وإنما شرفها الله لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر وفيها أعمال النسك وفيها الحج الأكبر وفيها اجتماع المسلمين وفيها تجلِّ الله لخلق يوم عرفة فأكسم الله بهذه الليال العشر هنا لله سبحانه وتعالى يختار من الناس فيشرفهم على بقية الناس أو يفضلهم على بقية البشر كما اختار الرسل من البشر وله سبحانه يختار من الأيام كما اختار يوم الجمعة ويوم عرفة ومن الليالي كهذه الليالي ومن الأماكن كما اختار مكة وغيرها من الأماكن قال سبحانه والشفع والوتر وأكسم بالشفع والوتر قال قتادة وبعض السلف الشفع كل الخلائق شمس وقمر وليل ونهار وأنثى وذكر من الأصناف والوتر هو الله سبحانه وهو واحد أحد لا فرد له لا لا ثاني له ولا ند له ولا ضد له فهو أحدٌ صمد ولذلك عند البخاري في الصحيح إن لله تسعةً وتسعين اسمًا من أحصاه دخل جنة وهو وتر يحب الوتر جل في فعلا فهو واحد في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله لا إله إلا هو والظاهر من أقوالها العلم أن الشفع والوتر أنها كل شفع يقبل القسمة على اثنين وكل وتر لا يقبل القسمة إلا على واحد كالأعداد الواحد وتر والاثنين شفع والثلاثة وتر والأربعة شفوها وهكذا وذكر الحافظ بن كثير أن كثير من السلف قالوا الشفع والوتر في الصلاة فالصلاة الثنائية والرباعية هذا شفع والواحدة والثلاثية كالمغرب هذه وتر فالله الله أعلم إنما أقسم الله بهذا العدد والليل إذا يسري الليل إذا سرى أو إذا انقضى وذهب أو إذا مضى منه وقت وأصبح قريبا من الفجر أقسم الله به سبحانه وتعالى بهذا الليل إذا ذهب وأوشك على الانسلخ من العالم وأوشك أوشك على الانتهاء أقسم الله بالليل فانظر كيف أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء بزمن وأكسم بعدد وأكسم بليال وأكسم سبحانه وتعالى بحالة وهي حالة الليل انتهى القسم قال سبحانه هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في هذا القسم إقناع ويقين وحجة قائمة لذي حجر؟ الحجر العقل واللب والفهم والفكر هذا الحجر وسمي حجر لأنه يحجر صاحبه عن الرذائل ويحجره عن القبائح وإذا ما حجر العقل صاحبه فأعلم أن في عقله دخن يقول بعض أهل العلم غالب من يرتكب الكفر والمعاصي الكبار في عقله شيء وإلا فالعاكل دائما يردعه عقله عن القبائح والرذائل حتى يفرحون بالعاقل وهو مقبل فأكثر من فرح بالعابد قليل العقل الأحمق فإنه قد يرتكب حماقات أما العاقل فيمنعه عقله ولذلك من أعظم المكاسب التي أعطاه الله العبد والمواهد العقل والعقل له علامات يعرف بها الاتزان في الحديث وفي الأخذ والعطاء وفي التصرفات ومن أعقل العقلاء من يقدم حق الله سبحانه وتعالى ثم حق عباده ومن أعظمهم عقلا من يفعل من يعمل للآخرة أعظم من عمله للدنيا فإذا رأيت الإنسان يعمل للدنيا وينسى الآخرة ويهجر المسجد والقرآن وطلب العلم فعلم أنه أحمق وأنه سفيه وأنه معطل الإرادة ولذلك العقل ليس له سن محدد يقول المتنبي وما الحداثة من حلم بمانعة قد يوجد الحلم في المردان والشيبي فالكبار والصغار فيهم الحلم هذا قسمة من الله سبحانه وتعالى يرزقها من يشاء من عباده ولذلك كان الخلفاء يتبارون بين أولادهم أيهم أعقل وأيهم أفهم فيجرون بينهم حوار أو مقامات يقول ابن كثير والذهبي أن هارون الرشيد هذا الخليفة المشهور بالمناسب يقول ابن المبارك العالم العابد الزاهد المحدث غفر الله له عبد الله المجاهد لم يكن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أكرم العلماء وأعطى حفاظ القرآن ومنح المساكين والفقراء وأقام سوق العلم كهارون الرشيد على ما هناك من ملاحظات لا يسلم منها البشر له ابنان الأمين والمأمون كل ابن من أم فأما الأمين فأمه هاشمية قرشية وأما المأمون فأمه عجمية فكانت أم الأمين لأن ابنها من هاشمي تفضله وكانها الرشيد يقول الله إني أخشى من الأمين فإن فيه قلة عقل ومسارع إلى شهواته وأخشى من نزواته وأما المأمون فإن فيه من العقل ومن التثبت والسداد ما أرجو فيه خير قالت أنت مائل إلى ابن العجمية على ابني وأنت ما أنصفت وظلمت فيما قلت قال أدعو ابنك وأسأله ثم أدعو ابنها وأسأله فجلس وهو أبهم خليفة الدنيا الرشيد فدعى بالأمين هذا الذي خاف منه فأقبل منه فدخل عليهم فما سلم قال وجرموقه في رجليه الحذاء ما خلعها وجلس بجانب الخليفة فقال له أتريد أن أوليك الخلافة من بعدي؟ قال أحسنتي أبتا أكتب الآن كتاب وولني ولايه بعدك ثم قام وخرج قال أبوها الله كم من الطيش ثم دع المأمون هذا هو من أعلم الخلفاء المأمون هذا مثقف وعارف لكن أخطى في مسألة الاعتزال والقول بخلق القرآن لكن هو صاحب دار الحكمة وهو من أعظم الخلفاء قراءة وفهما وثقافة فدعاه فأقبل فخلع حذاعه ثم أتى فجلس فأخذ يده هارو الرشيد فقبل يده ثم أخذ يد عمته التي زوجت أبيهم من الأمين فقبلها ثم جلس على البلاط قال هارو اجلس بجانبي قال ما يكون لي أن اجلس بجانب أمير المؤمنين إنما أنا خادم من خدامه قال أتريد أن أوليك الخلافة بعد قال لا بل يبقيك الله يا أمير المؤمنين فما ما دمت أنت حيا فأنت في خير وفي عافية والمسلم في خير وعافية قال ماذا تريد قال أريد هدية من أمير المؤمن كتابا أجلو به ذهني ذاك ترى طلب هدية قال أريد فرسا أصيد عليه فأعطاه فرس هذا كان أريد كتابا فانظر إلى العقل كيف ميز هذا فلما خرج قال ما ما رأيتي قالت صدقت وبررت هذا أعقل فيبين عقل الإنسان من تفضيله محاسن الشريعة والأعمال الصالحة فإذا أردت أن تبين زمين شابين فانظر لهذا بحفظه للقرآن ومحافظته على الصلوة وحبه للعلم والقراءة والمعرفة وحبه للعلماء والأخلاق الفاضلة واحترام الوالدين وصلة الرحم والكرم وأن يكون هشا بشا متواضعا قريبا من المؤمنين وانظر للآخر السفيه على المسلسلات والأفلام الخليعات والجلسات الساقطات وعلى السهر وعلى الكلام الفاضي ومع جلساء السوء ومع أحزب الباطل ويكره أهل الحق وأهل الإيمان وأهل العلم وأهل الدعوة وأهل الصلاح فهو لا يحب الكتاب ولا السنة ولا الخير وليس لوهم إنما هو كالدابه تماماً يأكل ويشرب وليس لوهم من هموم المسلمين ولا قضاياهم فهذا يدل على أنه سفيه أحمق فالله أقسم الأهل العقول الذي عندهم بصائر وعندهم فطر سليمة هم الذين يستفيدون من القسم الذي أقسمهم سبحانه وتعالى ثم قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد يقول أما جاءتك أخبارنا ماذا فعلنا بعاد أما التعظى بريش وهم أضعف من عاد وأعجز من عاد وأذل من عاد وأقل من عاد ماذا بعف عنا بعاد وعاد أكوى ترى من أقوى الأمم على الإطلاق عاد وسوف يصف الله من قوتهم سبحانه وتعالى في السورة هذه وفي غيرها من السور ما يبهر, يبهر العقل ويدل على أنهم أوتوا قوة لكنهم كفروا بنعم الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وإنما قال ربك لأن هنا المسألة فيها عذاب وفيها تنكيل وفيها تصريف إذا ذكر التدبير والخلق والرزق والعذاب والثواب والتنكيل بقوم فلا يذكر الرب لأنه المتصرف سبحانه المالك وإذا ذكرت الالوهية والعبودية والأسماء والصفات وإفراده سبحانه وتعالى بالطاعة تذكر الالوهية فيقول الله جل في علاه هذا الكتاب بحثمان هذا كل كلمة مسؤولة من عند الواحد لأحد منزله قال بعاد عادهم قوم هود وهم عاد الأولى وعاد الثاني وكانوا يسكنون جنوب الجزيرة العربية هذا عاد فهو مهود إرم ذات العماد قال إرم هي اسم القبيل هذا على ما ذكر المفسر حتى بن كثير وابن جرير طولوا بالخلافات لكنه بالظاهر والراجح قال اسم القبيلة وقيل اسم البلدة والمدينة التي كانوا يسكنونها ذات العماد فيها أقوال باختصار قيل إنهم كانوا نقالة عمود فكانوا هم أهل عماد يعني أنهم لا يسكنون البيوت وإنما يسكنون الخيام ذات العماد هذا قول ذكر الحافظ من كثير وقيل إنها المدينة لها أعمدة طويلة وقوية من من شدة بنائهم وجودة ما بنوه وما شيدوه هذا قول قال إيرم ذات العماد وقيل إنهم هم القبيلة أهل عماد لأنهم أهل قوة في أنفسهم فالله أعلم هذه القبيلة وقيل المدينة ورد حديث عند الثعالب وهذا ليس بالصحيح يقول إن, إن رجل اسمه ابن قلابة في عهد معاوية ذهب في الصحراء يبحث عن ابن له في جنوب الجزيرة فوجد مدينة دمها التراب وقد انكشفت بالريح فإذا هي أعمدة من زبرجت وأسكفها من اللؤلؤ هذا كله خرافات رده الحفاظ والعلماء وقالوا لا أصل له فلا يغتر به ولا يذكر أبدا ونبقى على ظاهر القرآن وكلام أئمة السلف في هذا الباب قال سبحانه التي لم يخلق مثلها في البلاد هنا مسألة قال لو أراد المدينة لقال لم يعمل مثلها في البلاد وإنما أراد قبيلة عاد فقال لم يخلق مثلها في البلاد لأن الخلق للناس والعمل للمدينة فالظاهر والله علم أنه يقصد القبيلة التي ما خُرِق مثلهم في القبائل ولم يوجد مثلهم في الأمم لقوة أبدانهم تصور أن الواحد منهم كان إذا غضب على القرية من قوم عاد ذكره أهل العلم يحمل صخرة على كتفه ثم يصعد على البيوت ويردمها على الجماعة من الناس فيقتلهم فكان فيهم من القوة ومن المتانة إلى درجة الواحد منهم يحمل صخرة كبيرة فيلقيها على القوم فيقتلهم هذا التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني لم يوجد في الأمم مثل هؤلاء في قوتهم وقوة أجسادهم وبطشهم وبأسهم ولكن الله أقوى منهم ولذلك أهلكهم سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية قال سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية عيام من حسومها فتر القوم فيها صرعا يعني لطول يسم كأنهم أعجازوا نخلا خاوية رميت وألقيت بلا حراك ولا حياة انتهى من قوم عاد سبحانه وتعالى ليأتي ليقوم صالح الذين هم قوم ثمود وغالبا يذكر الله قوم عاد وقوم ثمود لتقاربهم في الزمان وقيل في المكان وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد يقول أهل العلم في السورة ذكر القوة والبأس وبأس القوم ليثبت الله أن بأسه أشد وأن قوته أعظم وأنه أهلكهم مع شدتهم وعمع قوتهم جل في علاه لا إله إلا هو ما الذي يحارب الواحد الأحد؟ زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلابي لا غالب لله لأنه عزيز الحكم سبحانه عز فحكم وحكم فقهر وقهر فتفرث فلما تفرد سمى نفسه الواحد الأحد فهو واحد في ذاته أحد في أسماءه وصفاته قال الواحد القهار واحد في ذاته وأسماءه وصفاته وفعاله قهار لغيره وسواه وثمودا قوم صالح كذبوا وهم الذين جابوا الصخرة بالواد قطعوا الصخور وجعلوا منها بيوت ولعلكم رأيت بعض الصور الآن في الآثار كانوا يأتون بالصخرة العظيمة فيقطعونها ويفصلون منها بيت ويدخلون في داخل الصخرة لقوتهم والله قوى منهم يأتون بالصخرة العظيمة الهائلة فيفتحون منها غرف ونوافذ وأبواب ويجعلون الباب من نفس الصخرة ثم يدخلون فيها ويسكنون وما نفعهم ذلك أرسل الله لهم صالح وأعطاهم الناقة فكذبوا صالح وقتلوا الناقة فأخذهم الله يقول سبحانه وتعالى فسواها يقول قريهم يقول سوى عليها سافلها دمدم عليهم يقول ولا يخاف عقباها كما مر معنا أو سوف اتزع معنا يخاف عقباها يقول لا يخاف الله عقبى ما فعل يقول من اللي يحاسبه يقول سوى عليها سافلها ودمدمها عليهم وسوى رؤوسهم بالأرض ولا يخاف عقباها يقول تصرف تصرف الحكيم الذي لا يواخذ على ما فعل ولذلك في كل فعل أحد يقال له استدراكاً استدراكا واستثناءاً إلا الله فإنه لما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والقطع والأخذ هذا بأس قال والحمد لله رب العالمين لأنه لا يحمد على مكروه إلا الله ولذلك لا يقال الملك الدنيا يقول قتنا فلان والحمد لله رب العالمين أو هدمنا البيت الفلان والحمد لله رب العالمين يقول إنا لله أو حسبنا الله أو هكذا أو رأينا إلا الواحد الأحد فإنه دمر الأمم قال الحمد لله رب العالمين فهو محمود في الأخذ ومحمود في العطاء محمود في الثواب ومحمود في العقاب جل في علاه عطاؤه فضل وأخذه عدل قال بالوادي كيل الوادي الذي سكنوه المعروف كيل القريب من حضرموت وكيل أنه في جزيرة العرب وفرعون رعون ذي الأوتاد وثرعون الطاغية العني ذي الرعديد ذي الأوتاد ذي الجنود الذين وتد بهم ملكه هذا قول لأهل العلم وقال بعض السلف كان له أوتاد يعذب الإنسان فيها يربط طلافه الأربعة يديه ورجليه بأربعة أوتاد في الأرض ثم يرسل عليه صخرة فتشحقه ولما عذب آسيا امرأته التي آثرت الإيمان وطاعة الديان على عبادة الشيطان والطغيان ربط أطرافها بأربعة أوتاد وحبال ثم ردم عليها صخرة فقبض الله روحها قبل العذاب هذا ذو الأوتاد فهو الجنود أو الأوتاد التي يعذب بها الناس سماه الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم والاستهر بها بين الناس قال سبحانه عن الجميع الذين طغوا في البلاد من طغى تجاوز الحد وترك العدل وأسرف في الظلم فسمى طاغية فيسمى الظالم السفاك طاغية هذا طاغى يقول سبحانه ما زاغ البصر وما طغى زاغ ذهب ذات اليمين ذات الشمال وطغى تجاوز الحد فكل من طغى فهو طاغية ويسمى طاغية اسم فعل مؤنث للعالمية حتى يصبح عالما للمبالغة على هذا يقول علامة طاغية فهامة قال الذين طغوا في البلاد في أرض الله سبحانه وتعالى بالظلم وسفك الدم وأكل الحرام والجور وأخذ أموال الناس بالباطل. قال سبحانه فأكثروا فيها الفساد أكثروا في الأرض الفساد ولم يحكموا بشرع الواحد الأحد كل من حكم بغير الشرع فهو مفسد وكل من اتبع غير رسول الله فهو مفسد فالإفساد قال إفساده الأنفسي بالكفر وإفساد البلدان بالظلم. حتى يقول الله وما كان الله يهلك القرى مهلك القرى بظلم وأهل ومصلحون قال بعض المفسرين كالقرطبي وغيره ما كان الله يهلك القرى بمجرد الشرك فقط ما دام أنهم يعدلون ويتعاطون الحقوق بينهم فإذا ظلموا ولم يتعاطوا الحقوق أهلكهم الله ولذلك بعض الدول كافرة تجدها قائمة وقوية بسبب العدل فيما بينهم ولو ما عندهم إيمان وتجد بعض الدول الإسلامية منهارة أو شبه منهارة أو ذليل بسبب الظلم ولو أنه على إسلام، وهذا لبنتيم كلام يعني يقول إن الله يؤيد الدولة الكافرة إذا كانت عادلة ويمحك المسلم إذا كانت ظالمة، فهنا يكون أكثر في الفساد فساد الأديان وفساد وفساد الدنيا، فساد الدين وفساد الدنيا. اسمع الآن الجزاء، فصب عليهم، قال الصب هو هو نثر الشيء من قوة من علم بقوة من عالم بقوة صبب الشيء والغالب أنه في السوائل لكن لما كان عذابه سبحانه وتعالى يأتي ثرة ومرة قال فصب عليهم ربك للتدبير والتصريف والقوة والبطس قال ربك وليشعره بولايته له صوت عذاب الصوت قيل إنه معنى وإشارة إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. وقيل الصوت هو الجزء من الشيء يعني معطاهم صوت واحد، فكيف بقي بقية العذاب في الآخرة؟ ويقول الإنسان إذا أدب أدب بصوت، فالله إنما أدبها هؤلاء فقط بصوت، أم هذا صوت ودمرهم في الدنيا ومزقهم وسحقهم وأحرقهم، فكيف في الآخرة؟ ولذلك يقول أهل العلم في معنى آخر ذكر الحافظ كثير قيل الصوت إنه كنا عن القوة وكنا عن قوة البطش يعني صوت شديد صوت عذاب فمنهم من أحرقه ومنهم من أرسل عليه السايحة ومنهم بالريح ومنهم بالطوفان إنما هو عذاب مؤلم أنزله الله على هؤلاء الفجرة قال سبحانه إن ربك لبالمرصاد قال ابن عباس يسمع ويرى وقيل إنه يترصد الخائن الفاجر حتى يأخذه وقيل يأخذ أعدائه بغته وقيل يأتي عذابه فجأة وقيل لا يدري العاصي والظالم من أين يتي عذاب الله سبحانه وتعالى فأحيانا يظن أن هذا الأمل فيخذله الله من أمنه وأحيانا يأخذ له حرس فيقتل حرسه لأن ربك بالمرصاد وأحيانا يفر إلى أرض يظن أنه ينجو منها فيقتله الله في تلك الأرض لأن ربك بالمرصاد والرصد هو المكان المختفي الكمين يسمى عند العرب الكمين الذي يختفي فيه المقاتل ليبطش بمن يريد القتل بهذا كمين يعني رصد لأنه كما يقول الجن وأن الشياطين يعني الشياطين وأن كنا نقعد منها مقاعد السم فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد يعني كمينا ينتظره من النجوم ترصده وتحركه هذا الرصد فالله بالمرصاد لأعدائه سبحانه وتعالى فتذكر دائما إن ربك ل بالمرصاد كلما ظلمت ظالم أو أسئلك مسيء وأعذه إن ربك ل بالمرصاد فهو سبحانه وتعالى هو الذي يكيد من كاده ويمكر بمن مكر به ويأتي الناس من حيث لا يشعرون انتهى وآتى يقسم سبحانه وتعالى طبيعة الإنسان أمام النعم وأمام النقم وأمام الابتلاءات وأمام العطاء وأمام البلاء قال فأما الإنسان فأما طبيعة الإنسان وغالب الناس إذا مبتلاه ابتله اختبره سبحانه وتعالى وامتحنه بالعطاء فأكرمه بالمال مثلا وبالعطايا ونعمه قال أكثر من نعيمه في الدنيا فيظن هذا الإنسان أنها لكرامته على الله أن الله أعطاه مالا وجاها فيقول ربي اغترارا من الإنسان ربي أكرما ولذلك بعض الجهلة إذا أتته أموال قال الله يعلم سبحانه لأنه عالم نيتي سبحانه وتعالى فهذا دائم يعطيني ويمكن نحطف في ظلفه كذا مثل الشاء اللي حطف في ظلفه يمكن أن الله يكرهه ويسخط عليه فيريد أن يغويه فيزيد من ماله فيتوحق في المال وفي الإسراف وفي الذنوب وفي الخطايا ثم يخذه أخذ عزيز مقتدر ويمكن استدراج وبعضهم إذا تولى منصب باركت له قال دعاء الوالدة دعاء الوالدة أنك تولى حقوق المسلمين ويظن هو كذا يقول الله أعلم بنيتي أنا ماني كثير صلاة ورسام والله ما كنت أتوقع أنهم يعطوني هذا المكان ولا كنت أتوقع أنهم يعطوني هذا المنصب ولا هذا المال. يمكن لك أنت الله أراد أن يأخذك بهذا وراد أن يستدر لك ليوك عقل من سبقك فلا تظن. فيظن هذا الجاهل المغتر أن الله كرمه. والله ليست الكرامة بالأموال ولا بالسلطان ولا بالجاه قيل لحبيب لبن ثابت ما هي الكرامة؟ قال الكرامة أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن تخ وأن تترك معصية الله على نور من الله تخ... تخاف عقاب الله وقيل لبني تيمه ما هي الكرامة قال لزوم الاستقامة وقيل لبعض السلف ما هي الكرامة قال الصف تكبرة مودوم على تكبرة الإحرام وأكل الحلال وترك الحرام ومساهمة أفضل الأقوام والخوف من العلاه هذا لزوم الاستقامة هذا الكرامة الكرامة تصلي الفجر إذا ما صليت الفجر واستمرت عارف أنك ما كف في كرامة قارون كان يملك كثيرا من القناطين المقنطرة من الذهب والفضل لكنه عدو لله فرعون تولى مصر ولكنه عدو لله أبو جهل له جاهل لكنه عدو لله ولكن أهل الكرامة والاستقام منظر بلال يسحب على الرمضة رقيق خادم وهو مؤذن الأرض يستقبل نور السماء وأدخله الله وقصره كالسحابة البيضاء في جنات النعيم هذا هي علشان لا يعرف الإنسان علشان لا يخطئ الجاهل الغبي إذا أتته نعم يظن أن هي المقصود بها أن الله كرمه وأحيانا يحرم ككما قال وأما إذا ما ابتلاه واختبره سبحانه وارد يمتحنه قال فقدر عليه رزق ضيق عليه الرزق ما يته الرزق إلا ضيق وعليه ديون ويريد يبحث عن التجارة ما يجدها وعن العقار ما يجده وعن المال ما يجده والله يريد إصلاح قلبه قلبه أو إصلاح قلبي في الطبراني حديث حسنه بعض ظهر العلم أنا طبيب عبادي أصرف عبادي كما أشاء هذا في الطبراني كذا من عبادي ما لو أغنيته أفسته فأفكروه ومن عبادي ما لو أفكارته أفسته فوغني ومن عبادي ما لو أصححت جسمه أو عافيته جسمه أفسته فأبتليه أو أمرضه ومن عبادي ما لو أمرضه أفسته فوعافي إني أصرف عبادي كما أشاء تعال الله فرض بحكمه فبعض الناس إذا قصر عليه قال والله ما أدري مالي لماذا أنا ربي ما تعطيني ما نتعطي فلا وعالعمني أنا أصليه ما يصلي هذا من خيرتك أن الله منعك من الفتره وأن الله اجتبعك وأن الله سبحانه وتعالى اعتنى بك وهو سبحانه وتعالى خيرته فيك أحسن من خيرتك أنت النفسك اختيار الله لنا أحسن من اختيارنا ناري لا تدبر لك أمر فأولي التدبير هلك وارض عنه فهو سبحانه أدرى بما يصلح الخلق جل في قال فيقول ربي أهانا يقول لذا قدر الله ضيق عليه المعيش قال أهانا يا ربي وصح لا هذا ولا هذا كلا قال كلا لم تدركوا هذه المسألة لا هذه ولا هذه كلا أخطأتم في فهمكم للعطاء وفهمكم للمنع كلا ما ليس الحكم كذلك قد يعطي الله الضال الفاسق المعلم وقد يمنع الله الولي التقي العابد فهي حكمة أرادها الله من عبادة سبحانه وتعالى كلا ثم أتى سبحانه بعد انتهى من أقوال الناس وأحكامهم الجائرة في الخلق والرزق قال بل لا تكرمون اليتيم من طبيعة غالب الناس لا يكرمون اليتيم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما فذكره الله بهذه النعمة وقيل إن اليتيم بدأه سبحانه وتعالى به لأن أولى ما يرحم اليتيم حتى كان صلى الله عليه وسلم ينبه على ذلك قال في الصحيح أنا وكافر اليتيم هاتين في الجنة فتوعد الله فوعد الله من كفر اليتيم أن يكون رفيقا لمحمد صلى الله عليه وسلم في الجنة لأن اليتيم مكسور القلب فاقد الولاية لا رعاية له إلا رعاية الله فعليك بكفارة يتيم حتى تدخل جنات النعيم وتكون رفيق, رفيق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أن غالبكم ما تكرمون اليتيم يقول هنا لم يقل تعطون اليتيم لأن الإكرام قدر زائد على الإطعام لك في أن تعطيه لكن لابد أن تكرمه وأن تشعر بأنك أبوه بالكلمة والمؤانسة والبسمة ومسح الرأس والكذا أما العطاء بجفاء فهذا ليس إكرام قال لا تكرمون اليتيم فأتى بأمر فوق العطاء زائد وهذه من بلاغة القرآن ولا تحافظون على طعام المسكين لم يقل تعطون ولا تعطون مسكين قال لا لا يكفي أن يعطي أحدكم بل لابد أن تعطي وتحض الناس على إعطاء المساكين وعلى إدخال السرور لهم ورفع حاجتهم وتحض غيرك بذلك قال ما يحض بعضكم بعض على إعطاء المساكين إذا رأيت مجتمع لم يكفل يتيمه ولم يعط مسكينه ولم يغنى فقيره فاعلم أنه تؤذن بالهلاك وهذا إذا أصبح في أنانية في المجتمع واستبد أهل الخير بالخير وتركوا أهل الفقر والعوز وأهل اليتم والحاجة قال سبحانه من طبيعة الناس والبشر لأن بعض فسرقوا هذه طبيعة الكافر لكن الصحان طبيعة البشر وتأكلون التراث أكلا لما قال بعض السلف تشفون تشفونه سفر الميراث والمال وقال تأخذون, حسن تأخذون حلاله وحرامه فغالب الناس صدقوا أن بعض الناس يرابي في الأموال وأنه لا يزكي الزكاة المفروضة هذا مئوس منه ابن الجلزي لما ذكر بعض النشق ورأيت تجارا في القرن الخامس في بغداد رأيت تجارا بلغ بهم البخل إلى أن تودع من الآخرة ونسوا وعد الله وعيده فتعاملوا بالربا وتركوا الزكاة قالوا بعضهم شوف بعض الأخصة ماذا يفعلوا قال بعضهم لبخله حرم أهلهم من الميراث وأخذ أمواله فجعل في حبات من اللؤلؤ ثم أخذ يبتلعها هذا ابن الجوزي يقول في سيد الخاطر وكتابه قال يبتلعها حتى كبر بطنه حتى يحرم الورثة ويذهب به لا قبره قال فلما حملوا الجنازة وجدوه ثقيلا وأخذ جسون بطنه وأتى طبيب قال هو أبتلع كثيرا من أمواله ويقول ابن الجوزي ورأيت بخيلا شحيحا فقيرا عاصيا أخذ سبايك الذهب يستطرقها قلت ماذا تفعل بذلك؟ قال لي بها شاء ثم أدخلها في بلاط من التراب مثل بلوك هذا قال ادفنوا هذه معي تحت قبري لأن فيها وصية قال فلما غسلوه أخذ التراب والطين يتصدع فوجدوا السباك فأخذوها لبيت المال فأحرم نفسه ولا تصدق وذهب مدحورا مخذولا بلا نفع ولا فائدة هذا بعض الناس فبعض الناس يأكل الحلال والحرام ولا يبالي من أي أكل الأكل طبيعة الناس لم يقول تأكلون التراث أكلا لما تسفونه سفا وتحب وتحبون المال حبا جما كثيرا ولذلك تقاتل الناس على الأموال وتقاطعوا فيما بينهم الأرحام وعص الواحد العلام بسبب أخذ المال فهم الحرام عندهم ما لم يحصلوا إليه عليه وأما الحلال فما وقع في أيديهم فمنهم من يأخذ بالرشوة وبالسحت وبالكذب وبالدجل وبالبيع المحرم وبالربا لا يسأل أبد حتى أنك تعب بعض الناس تقول هذا البنك ربوي قال ما أبدا نحن نسألنا وقالوا هذا حلال لأنه سأل الشيطان فأفتهنا وهذا حلال ولا يسأل العلماء وتجد بعض بعضهم لطغيانه وفجوره والعياذ بالله حرم من ماله القرابة والأرحام والأيتام ولا بنا مسجدا لله حتى يعلم بعض الآن بعض الأغنياء والأثرياء في العالم العربي يقول بلغ الثمانين وتصدق شف من الخيبه به العياذ حتى بعض من الاشتريك قنوات فضائية يضل بها الناس كلها زور وبهتان وتبذل ورذيلة ورقص وغناء وليس فيها للدعوة والخير بل تصد وتحارب الدين فسوف يقول سبحانه فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون حيث ينفقونها في الدنيا لكنهم سوف يدفعون الثمن حسرة وخيبة وندامة وعذابا يوم العرض الأكبر قول سبحانه وتعالى هدد العباد باليوم الآخر وأكبر تهديد ووعيد شديد ومعاد وأكيد هو يوم الحشر على الله سبحانه وتعالى كلا ليس الفعل ما فعلتم ولا الحكم ما حكمتم ولا القول ما قلتم لأنه ذكر أحكاماً وذكر أفعالاً ثم أتى بأداة الردع والزجري لتلغي أحكام الناس وأتى بحكم سبحانه وتعالى متى يظهر الحكم الصحيح متى يظهر الحكم العدل قال إذا دكت الأرض دكا دكا قال ارتجفت الأرض فدك بعضها على بعض قال انطبقت الجبال على الوهاد على الروابع على السهول وقيل دكت دكة واحدة رجت رجة واحدة فتغيرت معالمها من الدك وقال الهل العلم دكا دكا أي دكا بعد دك ورجفة بعد رجفة وهزة بعد هزة حتى تغير معالمها وجاء ربك الله الواحد الأحد جاء والقول السهن لأهل العلم والإيمان والسلف الصالح أن الله يجي يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه ولا نعطل ذلك فيأتي سبحانه وتعالى ليفصل بين العباد مجيئا إلى يوم الحصر إذا استشفع الناس برسول الهدى صلى الله عليه وسلم وبلغت الشفاء إليه فإن الله يأتي سبحانه وتعالى على عرشه يحمل العرش ثمانية يفصل بين الناس وجاء ربك مجيئا يليق بجلاله لا كما قال بعض الناس الذين أولوا قال جاء من ربك وهذا خطأ لأنه لا لا حاجة لصرف اللغة وكلام السلف وظاهر القرآن بالآراء وبالبدع فالذي عليه أهل العلم والإيمان والسنة والعمل والسلف هو هذا القول الذي قلت لكم قال والملك صفا صف الملائكة تأتي صفا بعد صف يصفون كما تصوء صف الناس في الصلاة فيأتون إجلالا لله وتعظيما له وتوقيرا حول عرشه ويصفون في الحشر فنسأل الله عز وجل أن ينقذنا وإياكم من أهوال ذاك اليوم قال وجيئا يعني يؤتى بجهنم يؤتى بها الله يأمر بالمجيء بجهنم يومئذ بجهنم اسمها النار وسقار وجهنم فتؤتى بها وفي الصحيح عند مسلم يؤتى بالنار لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها لها زفير وشهيق في الموقف تكاد تميز من الغيظ وكانت تخرج على أهل الموقف نعوذ بالله من النار فإذا جئ بالنار بدأ الإنسان يوم ران المشهد رأى الملائكة والمشهد والهول والنار قال يتذكر ما قدمه في الحياة الدنيا من خير ومن سوء ومن شر ومن حسن ومن سيء ومن جميل ومن قبيح فيتذكر الهول الموقف وماذا عد حتى ذكر الحافظ من كثير والحديث عند أحمد يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن عبدا بقي في عبادة الله حتى طاح هرما منذ أن خلق الله سماء والأرض لتحسر على تقسيره يوم القيامة وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني حقر عمله يوم القيامة يقول ما عملت شيء يعني لو بقي مد مدة الدنيا وهو يعبد ويصلي ويركع ويبكي ويسجد ويتصدق ثم رأى الأهوال لقال ليتني زدت في عملي هذا يوم الحسرة ويوم التغابن ويوم الندامة فليقدم مقدم الحسن قبل أن لا يؤذن له وحيل بينهم وبين ما يشتهون عندنا قبور عندكم قبور وفي كل مدينة قبور سلم على القبور وتجدهم لا يستطيعون أن يردوا عليك السلام سكتوا والله ولو نطقوا لقالوا اعملوا حسنا فقد حيل بيننا وبين الأعمال الحسنة والله ما نستطيع أن نقول كلاما ولا نقول لا إله إلا الله أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر يوم يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى لا تنفعه الذكرى في تلك الفترة ولا يفيده أن يتذكر لأنه ذهب وقت العمل وأتى وقت الحساب يقول الإنسان يوم الحشر الأكبر على الله يا ليتني قدمت لحياتي لي قيل لحياتي الحقيقية التي هي الآخرة والجنة قال هذه الحياة أما هذيك حياة اللعب يا ليتني قدمت الصدقات ولم أشتغل بالشهوات والنزوات والمعاصي والمخالفات يا ليتني أحسنت يا ليتني قدمت لهذه لي الحياة عملا صالحا ألقاه وقال بعض العلماء يا ليتني قدمت في حياتي خيرا حتى أجده بعد مماتي هنا خيرا وثوابا وأجرا يا ليتني قدمت في تلك الحياة عملا صالحا حتى ألقى ليس هناك إلا العمل بعد رحمة أرحم الراحمين قال سبحانه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد للكافر في ذاك اليوم ولمن عصاه إذا أراد يعذبه فلا يشبه عذاب الله عذابا من من عذاب البشر ولا عذاب الملوك ولا الناس ولا الصلاطين يقول ابن كثير أن أحد الصلاطين كان يضرب مسمار في رأس من كان يعذبه من الناس يدخله في فرن من النار ثم ضرب فيه مصمار عبد الملك بن الزيات قال ثم ذهب والله إلى الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد وغيره كثير مما كان يعذب البشر حتى أحمد من أبي دؤاد تعرفون لما أمر بجلد الإمام أحمد عليه الإمام محمد فوسب بالفالج أما نصفه قال والله لو سقط الذباب لكأن القيامة قامت عن النصف هذا وأما نصفه لقطع بالماكاريد وبالسكاكين ما شعرت به وعبد الملك بن زياد شارك هذا في في تعذيب الإمام محمد فدعاه عليه الإمام محمد وكان يعذب الناس فأخذه المتوكل غاضب عليه فأدخله في فرن وأخذ يضرب المسمار مثل ما فعل في الناس في رأسه فيصرخ في الفرن قال المتوكل الرحمة خور في الطبيعة لأنه كان هو يقول يعذب الناس وكان عنده فلسفة معتزلي فكان يقول المعذب ارحمني ارحمني قال الرحمة خور في الطبيعة فهذا نكلبي، قال هذا سلط عليه وخليفة عصره وخليفة أميره كيف عند الواحد الأحد قال ثم ذهب إلى الذي لا يعذب عذب أحد ولا يثق وثاك أحد والله سبحانه وتعالى يثولى الأمور قال ولا يوثق وثاك أحد لا يوثق لا يحبس حبسه أحد في أي مكان أراد أن يحبس الإنسان فيه من النار فالله سبحانه وتعالى إذا أوثق أحد لم يفرته أبدا وإذا أخذ أحدا لم ي... أخذ أحد لم يثركه ي... ي... سبحانه وتعالى بل يوثقه وثاكا قويا والآن أتى تاج السورة وآتت البشرى لكل مؤمن وجاك رسالة الموحدين والصادقين والعابدين نسأل الله أن يجعلنا منهم يايتها يا النفس المطمئنة، النفس المطمئنة هي من رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا ومحمص الله صلى الله عليه وسلم نبيًا، النفس المطمئنة هي من عملت بما أمر الله واتنبت ما نهى الله واتبعت رسول الله وعملت بشرع الله، النفس المطمئنة هي من سكنت إلى موعد الله وعدت للقاء الله قال اهل العلم تؤمن باللقاء وترضى بالقضاء وتقنع بالعطاء النفس المطمئنة لها اي حديث وهي النفس العالية من النفوس الثلاثة الأمارة واللوامة والمطمئنة ذكر الحافظ ابن كثير عن ابن أبي حاتم المحدث والطبراني وقال الهيثمي رجال هذا الحديث رجال الصحيح أن ابن عباس العالم عبد الله الحبر حبر الأمة وترجمان القرآن وبحر العلوم أتته الوفاه في الطائف بعد عمر الجهاد والهجرة وتعليم الناس وتثقيفهم والفتية والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله قال فعرضوا جنازته أمام الناس وهو بالأكفال ليصلوا عليها فنزل طائر من السماء ودخل في الكفن وسمع هاتفا يهتف يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فبحثوا فلم يجد الطائر هذا رجال ورجال الصحيح وابن عباس من الأعظم عباد الله إيمانا وعلما وعملا وهو من الرصير في العلم وذكر الحافظ الهروي اسمه شكر هذا من المحدثين والمؤرخين الاثاريه اسمه شكر لكن اسمه الحافظ الهروي في كتاب انه اسمه العجائب عن رجل من المسلمين جاهد الروم اسمه قباث بن روزين قباث بن روزين يقول جاهدت مع المسلمين في قتال الروم جهات عموريه عم وتلك الجهات من تركيا قال فأسرت انا وثلاثة من المسلمين اصبحنا اسارى عند ملك الروم فادخلنا على ملك الروم قال تعودون من دينكم قلنا ما نعود قال فأخذ يعذبنا بالصياط وأخذ يلهبنا فتذكرنا الرخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني أنك مضطر قل كلمة الكفر وقلبك مطمئن للإسلام فأما ثلاثة منا فسلمنا للملك وقلنا ارتدوا يعني على الإسلام في الظاهر يعني خوفا من العذاب قال فأوقف العذاب وأما الرابع فقال لملك الروم والله لو قطعتني قطعة قطعة ما عدت عن ديني قال وكان الملك جالس وذكر هذا الحافظ من كثير وذكر الحافظ شكر قال وأمامه نهر وهو على كرسيه ومعه مستشاروه وأمراءه ووزراءه فأمر بقطع رأس الرجل فقطع قال ثم ألقيه في النهر قال فوالله الذي لا إله إلاه ولما ألقي رأسه في النهر إنه رسب ثم خرج الرأس فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال ثم رسب في الماء ثم خرج الرأس ينقول هذا الكل مرة ثانية. ثم رسب في الماء ثم طفى يقول ثالث مرة. فرجع الثلاثة وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله بعد ما رجع. قال ابن كثير وقد ذكر أهل العلم انهتزس علي الملك وكاد الروم أن يحيص على الملك فسكنهم وسكتهم وصارت من أعظم الآيات والكرامات لنصر محمد نصر دين محمد عليه الصلاة والسلام يا أيتها النفس المطمئنة يقال للنفس المطمئنة يوم القيامة التي عملت بالإيمان واتبعت رسالة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم يقال لها ارجعي إلى ربك يعني عودي إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وابن جريل العجيب سبحان الله مهما أوتي الإنسان من العلم يرجح قولا ليس راجحا يقول عودي إلى بدنك وهذا من كثير يعني استنكر هذا القول ابن هو الشيخ المفسرين بلأسأك مجتعل مطلق لكن جل من لا يسهو ارجع إلى ربك عودي إلى رحمة الله سبحانه وتعالى عودي إلى رحمة الله راضية عن الله مرضية رضي الله عنك فهي راضية لما أعطاها الله من النعيم المقيم في جوار رب كريم في جنات النعيم ومرضية رضي الله عنها سعيها لأنها عملت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافت الله فرضي الله عنها هل تعلم أسألك بالله هل تعلم منزلة أعظم من أن ترضى عن الله ويرضى عنك اجعل هدفك المنشود من هذه الليلة سجل في بحروف النور والإيمان فيك على لوحة قلبك أن أعظم منزله خير البرية رضي الله عنه ورضوا عنه. إذا رضي الله عنك ورضيت عنه فأنت أكبر من أكبر الأولياء. وهذا هو الهدف المنشود والغاية السامية من حياتنا وحياتك أن يرضى الله عنا ونرضى عنه. لأن هناك مقابلة في القرآن هي أعظم المقابلة يحبهم ويحبونه ورضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه وهناك ثوابات في القرآن يقول ويفوز أمر إلى الله. إن الله بصله بالعباد فوقه الله ما سر سيئات ما مكره وهناك يقول سبحانه وتعالى قالوا حسبنا الله نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله الفضل هذه مقابلات الإحسان بالإحسان فمن رضي عن الله وعن أحكامه وعن شرعه وعمل بمن راضيه رضي الله عنه عمله وقبل منه حتى يقول ابن القيم إن الله إذا رضي عنك قبل منك القليل فأعطاك على أدنى العمل مثل ما أعطاك على أكثر العمل يوفيهم أحسن معمول كيف أحسن معمول يعني الصلاة التي قصرت فيها يثيبك الله عليها مثل أعظم صلاة شعرت فيها والصدق التي صدقتها لكن محظور الثنية مثل يثيبك عليها مثل أعظم صدقة صدقتها في حياتك والله المثل الأعلى يعني بعض الناس قد يكون من كرم حد الأساس إذا يأتي إلى طالب وإذا مواده فيها الوسط والضعيف والقوي فيأتي إلى أعظم مادة التي عليها درجة الامتياز فيلحق جميع المواد بها. هذا ثواب الله وكرمه لأوليائه يجزيم أحسن ما عملوا وهناك عند التكفير السياد قال يكفر الله عنه أسوأ الذي عمله فهناك تكفير أكبر السياد دليل على عن نصارها مكفر وهناك جزاء بأحسن دليل على أن أقلها يلحق يلحق بأعلاها كرما من الله سبحانه وتعالى قال فادخلي في عبادي يعني فادخلي من ضمن عباد الصالحين في جنات النعيم وهنيئًا لمن دخل مع محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح ودخل مع الخلفاء الراشدين والأولياء العاملين والشهداء المقبولين والصالحين من عباد الله الأخير هنيئًا له وتبًا لمن دخل مع الشيطان وفرعون وهامان وقارون وأبي جهل وبي بن خلف وخسارة له وندامه فاختل لنفسك أنت الآن بين فريقين أن تدخل في عباد الله الصالحين أعوذ بالله وأعوذ بالله أن يكون الأخرى الدخول مع الفجرة الملحدين والمعرضين عن منهج قال منهج وادخلي جنتي يقول أن الله سبحانه وتعالى ما رضي لأوليائه بنعيم حتى قام بنفسه على هذا النعيم فهو الذي بنى جنته سبحانه وتعالى بنفسه وهو الذي سبحانه وتعالى جاور خلقه فيها وهو الذي جعل رؤياهم لها ولذلك هو في جوار الله سبحة الجنة جعل رؤياهم يوم الجمعة فهو يوم الزيادة يستعدون يوم الجمعة ويوم الجمعة ليس في الجنة صلاة جمعة ولا عمره ولا حج إنما يلهمون التسبيح كالهام النفس وهذا يدل على أن أفضل العمال هو الذكر كل عمل ينقطع في الجنة إلا الذكر فإنه لا ينقطع فليس في الجنة حج ولا جهاد ولا عمرة ولا صلاة وإنما فيها ذكر كالنفس فيأتي يوم الجمعة يوقع يتجلى الله سبحانه وتعالى فيريهم وجهه فأسأل الله باسمه الأعظم الأكرم أن يرينا وجهه في جنات النعيم سبحانه وتعالى فإن هذا هو النعيم المقيم الذي يرجوه العباد الصالحون الأبرار من ربهم قال فالله لما خلق الجنة وبناها سبحانه وتعالى بنفسه قال تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخير هنا وقفة يقول أهل العلم كما مر معنا في بعض المناسبات النفوس ثلاثة نفس أماره وهي نفس الكافر لا تأمره إلا بسوء ونفس لوامة وهي نفس العاصي الذي عنده إيمان وعنده تقوى ومخالفات فيتفعل تفعل المعصية وتلوم تؤنبه إذا عصى إذا أخطى ففيه, ففيه, ففيه نور وظلمة في خير وشر وأما النفس التي انقطعت إلى الله ورضيت به وسكنت إليه وتذللت بالطاعة وكثرة العبادة فلا تأمر صاحبها إلا بخير ويصل بعض الناس إلى درجة أنه معاج يخاف منه ولا يخاف من شره ولا من سوئه فتسلس نفسه له وتطاوعه على الخير وهذا يأتي بالجهاد والمصابرة حتى يصل الإنسان إلى هذه المرتبة والدرجة وبعض العلماء يقول إنها نفس واحدة فمرة تأمر بالسوء ثم إذا فعلت السوء لامت العبد ثم إذا فعلت الطاعة اطمأنة للطاعة لكن القول الأولى لأنه يقسم نفوس الناس إلى ثلاثة أقسام فهذه هي النفس المطمئنة وهنا مسألة ثانية يقال ويقولها العلم لا يطمن هذا من كلامتي منه لا يسكن لأحد في العالم ولا يطمأن له, له إلا إلى الله فإنك مهما حاولت أن تطمئن إلى شيء غير الله خذلك الله من هذا الطريق وأنا أنصح إخواني من يشكو هما أو غما أو قلقا أو حزنا أو اضطرابا أن يتعلق بطبيب نفساني فقط إلا للإرشاد أو لا يتعلق بمال أو يظن أن علاجه كما يصفه بعض الناس له في نزهة أو في صيد أو في سياحة أو في سفر أو في تجارة فيخذله الله من هذا الطريق علاجه أن يركن ويعتمد ويفوض أمره إلى الله الواحد الأحد بالذكر والعبادة والصلاة وقد قلت في مناسبة أن بعض الناس من الغربيين يقول لبعض المسلمين تتعالج عندك هالعجيب أنت تعالج عندي وعندك القرآن وأخرج له القرآن من الدرج فكيف يكون عندنا الإيمان والقرآن وسنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم ونطلب العلاج من غيرنا والدواء فمن أراد أن تعيش نفسه مطمئنة سليمة سعيدة ساكنة فعلي بتكوى الله وعلي بكثرة الذكر أهناء الليل وأطراف النهار ومنها مجالس الذكر ومجالس الذكر هي من أعظمها وأرفعها وأنبلها وهي أعظم من نوافع العبادات بل جلوسك في محاضرة إسلامية وفي درس علمي أفضل من أن تقوم أن تسلي من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بإجمع أهل العلم إذا أخلصت وصدقت لا أعلم عالي يخالف في ذلك ونص عليها في الأحاديث الكثيرة وهذا قول المالك وغيره من العلماء ومثل حافظ ابن تيميه وغير يرون أن الجلوس للتعلم وفي مجالس الوعظ والخير والتدريسي أفضل من صلاة النافلة التي تصليها في أثناء الوقت فالحمد لله لأنه يحصل من الاجتماع مثل هذا خيرات لا تخطر بالبال ولا تدور بالخيال كذكر الله في الملأ لعلى للجالسين وحفوف الملائكة واشيان السكينة وتنزل الرحمة ويقان الصرف مغفورا لكم و ورضيتموني ورضيت عنكم وهم القوم لا بي... يشكى بهم جليسهم إلى غير ذلك فدل في هذا بارك الله فيك أقوم على أن من أراد أن تكون نفسه مطمئنة فعليه بهذا الأمر وفي في السورة دروس هناك واجبات شرعية وردت في هذه السورة أذكرها لكم وهي الحقوق الاجتماعية للمسلمين أو الكفالة الاجتماعية وللفقراء والأيتام والمساكين التي نص عليها القرآن والجزاء من جنس العمل من أعطى إباد الله أعطاه الله ومن كفل أيتامهم كفل الله سبحانه وتعالى أبنائه ومن حفظ عليهم من حفظ عليهم أمورهم وحقوقهم حفظ الله عليه حقوقه وأموره حتى في صحيح مسلم من حديث أن الله يقول العبد يوم القيام سبحانه وتعالى يا ابن آدم جعت فلم تطعمني قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمت أما إنك لو أطعمت وجدت ذلك عندي يا ابن آدم ضمئت فلم تسقني قال كيف أسقق وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ضمئ فما أسكيته أما إنك لو أسكيت وجدت ذلك عندي اسمع الآن المقطع كيف تغيركم وجدتني عنده هذا في الثالث قال يا ابن آدم مرت فلم تعودني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فما عدته أما إنك لو عدت وجدتني عنده قال ابن رجب إنما قال وجدتني عنده لأن الله عند المنكسر قلوبهم والمريض منكسر قلبه فالله برحمته وحفظه عنده وإما الجائع والضامي فلم يذكر هذا إنما قال وجدت ذلك عندي العمل الذي قدمته وجدته وجدت ثوابه الآن وأما المريض فمنكسر قلبه لذلك دعوته ودعوت المسافر ونحوهم مقبولة لأن قلوبهم منكسرة والله بحفظه وولايته ورعايته عند المنكسرة قلوبهم فانظر إلى هذا هذا في في كفالة اليتسيم والحق اليتسماعي ومنها بارك الله فيكم أن على الإنسان لا يسف على ما فاته من الدنيا لأن كنت طالع اليوم حتى في سورة النحل من عمل صالحا من ذكرا أنثى وهو مؤمن فننحيا النوحات طيب يقول في التسليل ميسر ولو كان قليل المالي لا جاهله فإن الله أخذ على نفسه أن يحيي حياة طيبة ولو سكن الأكواخ ونام على الطرقات فإن الله سبحانه وتعالى بلطفيه ونوره وبركته سبحانه يحيي حياة طيبة وأما الشقي الذي حارب الله فلو جمع موار الدنيا فلنحييه الله حياة طيبة وإنما يحيي حياة ضنكر وهي حياة الحزن والقلق والهم والهم والتمزق و وال الصخط واللعنة والعياذ بالله فيا إخوتي معالم الحياة السعيدة عشرة أسردها سريعا أولها قال توحيد إخلاص التوحيد لله عز وجل فهو أعظم ما يشرح القلب ويوسعه حتى يكون أوسع من السماوات والأرض لأن المشرك كأنما يصعد في السماء والثاني كان العلم فإن طلب العلم وزيادة المعرفة مما يوسع قلبك فكلما استدت معلومة أو فقها زادك الله سبحانه وتعالى يقينا ومعرفة فالعالم قلبه كالسموات والجاهل قلبه ضيق وعلى حسب الجهل يضيق يضيق يضيق حتى يصبح مثل ثقب الأبرة فلا يتصرف أمام المصائب ولا أمام الكوارث الثالث الذكر فإنه يشرح القلب ويوسعه ويطمئنه ويسكنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب الرابع الجود والعطاء فإن الجواد يوسع الله سبحانه وتعالى صدره حتى وصف صلى الله عليه وسلم الجواد برجل عليه جبه فيوسعه كل ما أعطى ووصف البخيل برجل على جبه ودرع فهي تضيق حتى تكاد تخنقه فأكثر الناس سعى من من بذل ماله ومن بذل كرمه وطعامه ومن بذل جاهه ومن بذل بسمته وأخلاكه الخامس مما يثبت النعيم الشجاعة قال أهل العلم فالشجاع وسع البطان بأنه إما فينا وإلا في غيرنا والدنيا ذاهبة والجبان أخوف الناس رعديدا خائفا دائما يخبرك حتى بأخبار يحسبون كل صحة عليهم حتى ما وقعت يقول الله نسمع أمور تدور في الأفق الله المستعان دائما يخوفك مريض يبغاله يبرك أحد على صدر يكره عليه الكرسي خواف والله كل العباد المؤمنين والهل تربصونا بنا إلا حد الحسين يعني إيش؟ أنا كرام مثلك يحب العلا شجعان يراهم براسه ما يخاف اليمانية أنا بعت رأسي من محمد ولد عدنان قبل طف ثمن والله يشهد على النية هذا الشجع ومنها الصبر قالوا خالصابر يمنحه الله من الرعاية والولاء والتأييد ويزيده يعني رعاية على ما عنده من الرعاية بسبب صبري واحتسابي السابع الإيمان بالقضاء والقدر فإن المؤمن بالقضاء والقدر ما عليه يقول واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ومنها التوكل وهذا يفرده أهل العلم غير هذا فإن المتوكل على الله لا يخاف من شيء ولا يرهبه شيء ولا عليه من شيء إلا من الواحد الأحد وأما التاسع فهو الاستغفار أفرده بنتيمة عن التوبة فكثر فالمستغفر كثيرا يمحو الله سيئاته ويرفع حسناته ويوسع في صدره وإذا اهتممت فحاول أن تستغفر حتى ما تقارب ألف مرة وسوف يأتيك الفرج العاشر وهو سيدها وتاجها التوبة فقال ابن تيمي فيه في أول الطريق وفي آخر الطريق فمن تاب تاب الله عليه ووسع صدره وأزال همه وغمه أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يفرج عنا وعنكم كل كربة وأن يسهل لنا ولكم وأن يجعلنا من أمن رشدة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي وصطفاه آله وصحبه.